النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية كيف ما جئتم فإنا قد تهيئنا وجئنا لأمات الحرب لبسنا عن قتال ما وقفنا كل ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب لسنة ألف واربعمائة للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين تسعة عشر هالكاً من ميليشيات الطاغوت حفتر بعملية استشهادية في مدينة إجدابيا هلاك عشرة عناصر من الحجد الرافضي وإصابة آخرين جنوب غرب مخمور البداية من ولاية برقاه وبعد التوكل على الله عز وجل انطلق الأخ الاستشهادي أبو قدامة السائح تقبله الله نحو حاجز تفتيش لمليشيات الطاغوت حفتر في المدخل الشرقي لمدينة أجدابيا حيث توسط جمعهم وفجر سيارته المفخخة وسطهم فأوقع تسعة عشر عنصرا منهم ما بين هالك ومصاب ودمر عدداً من آلياتهم ولله الحمد والمنى أما في ولاية دجلة وبفضل الله ومنه اشتبك جنود الخلافة مع عناصر من الحشد العشائري المرتد قرب قرية كنعوس جنوب غرب مخمور حيث جرت مواجهات بالأسلحة الخفيفة هلك على إثرها عشرة مرتدين وأصيب آخرون ولله الحمد وإلى ولاية خراسان حيث انطلق الأخ الاستشهادي أبو يزيد الخراساني تقبله الله ملتحفا سترته الناسفة نحو أعتى رؤوس الردة في المنطقة جاسوس صليبيين والعضو في برلمان كنر المدعو شاه ففجر الاستشهادي سترته عند الوصول إلى هدفه ما أسفر عن هلاكه وأحد مرافقيه وإصابة آخر يأتي هذا فيما هلك أربعة عناصر من الجيش الأفغاني المرتد حيث تم تصفية عنصر إثر مداهمة منزله في قرية جودرا بمنطقة هاسكامينا في نانجرهار في حين هلك عنصر آخر إثر هجوم لجنود الخلافة على نقطة عسكرية بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة كنر وقتل اثنان آخران قنصا في منطقة درزاب في جوزجان كما تم تصفية قائد في ميليشيات موالية للحكومة الأفغانية المرتدة بأعيرة نارية في منطقة غنيخيل بنانجرهار فيما تمكن جنود الخلافة من قتل أحد عناصر حركة طالبان المرتدة وأسر آخر واغتنام سلاحين رشاشين إثر هجوم فاشل لهم على منطقة وادي شوريك في كنر من جانب آخر فقد تم اغتيال رافضي مشرك وإصابة آخر بمسدس في مدينة كويتا غربي باكستان كما تمكن جنود الخلافة من تصفية ضابط في الشرطة الهندية بأعيرة النارية في منطقة بهجبارا بكشمير ولله الحمد وفي ولاية الأنبار تم استهداف عربة هامر للجيش الرافضي في منطقة بلاد الشام شرق الرطبة بعبوة ناسفة ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة آخرين وتدمير العربة ولله الحمد أما في ولاية ديالا، فقد هلك اثنان من الرافضة المشركين بتفجير عبوة ناسفة على طريق شيخ أبي صيدة، شمال شرق بعقوبة. كما هلك أحد عناصر الحشد الرافضي قنصر بمنطقة البوعيسة في العظيم. فيما تم تدمير عربة هامر للجيش الرافضي وهلاك وإصابة من فيها، بتفجير عبوة ناسفة في قرية عمر مندان شمال شرق بعقوبة. في حين تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على دورية الراجلة للحشد الرافضي، في منطقة شروين بناحية المنصورية ما أدى إلى إصابة عنصرين منهم كما أصيب عنصر من الحشد الرافضي وأعطبت آلية بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة لهم في منطقة الحفاير بأطراف السعدية فيما تم حرق حفارتين للجيش الرافضي في منطقة خليل الحسيناوي جنوب بوهرز ولله الحمد وفي ولاية دمشق هلك عنصر من الجيش النصيري على جبهة مخيم اليرموك جنوب دمشق قنصة كما تم قنص أربعة عناصر من الصحوات المرتدين على جبهة بلدة يلدى جنوبية دمشق ولله الحمد أما في ولاية كركوك فقد هلك أربعة عناصر من الحشد الرافضي ودمرت آلية الرباعية الدفع بعبوة ناسفة قرب قرية المفتول جنوب ناحية سليمان بيك فيما أصيب عميد في وزارة الداخلية الرافضية بجروح خطيرة إثر استهداف سيارته بعبوة اللاصقة في منطقة طريق بغداد داخل مدينة كركوك في حين تم تفجير منزل معتمد الحكومة الرافضية في ناحية نكجة غرب طوز خرماتو كما تم إحراق بيت عضو في المجلس البلدي الشركي قرب قرية غيدة جنوب داقوق ولله الحمد وفي ولاية صلاح الدين هلك عنصر من الحجد الرافضي قنصا على طريق الإمامين شرق مدينة سامراء فيما هلك ثلاثة عناصر آخرين وأحرقت آليتهم بكمين لجنود الخلافة في منطقة جلام الدور وفي المنطقة ذاتها تم قنص عنصر وإصابة آخر كما تم تدمر عربة عسكرية لهم بعبوة ناسفة وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد أما في ولاية الفرات فقد هلك أربعة عناصر من الجيش النصيري قنصا في أطراف مدينة البوكمال كما تم إحراق نقطة للجيش النصيري إثر استهدافها بثلاثة قذائف من نوع SPG9 في قرية الغبرة ولله الحمد اخيرا إلى الفلبين حيث هلك ثلاثة عناصر من الجيش الفلبيني الصليبي على الأقل بتفجير عبوة ناسفة في منطقة بارانغاي تونغ في سولو ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عنوين تسعة عشر هالكا ومصابا من ميليشيات الطاغوت حفتر بعملية استشهادية في مدينة أجذابيا هلاك عشرة عناصر من الحجد الرافضي وإصابة آخرين جنوب غرب مخمور وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تناقل الموت تفجير وطننا فازمنا ان تناقل الموت تفجير وطننا كيف ما جئتم قد تهيئنا وجدنا دماء الحرب لبسناع قتال ما وقفنا الا ما عدت الينا نحن بالارهاب عدنا نصنع الامجاد فيكم وترون الذل